ان الذين يحادون الله ورسوله كبتم كبتم كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين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 فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأدلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي